وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ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 فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُ إِذًا أَبَدًا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم اذ يتنازعون بينهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم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 غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا مسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 لا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَرَبِّ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَضَرْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِتْلَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ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 تبيده هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئودت إلى رب لا خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 صرى هنالك الولاة لله الحق هو خير ثوابه وخير عقبة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوما نسير الجبال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 ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 مَجْعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ مِأْوَ أَنْضِي حُقُبَاهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوَتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا فَلَمَّا جَوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا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 وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما فاراد ربك كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري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 ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَكَ لِمَا تُرَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَّدَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إلَيَّ أَنَّمَا إلَاهُكُمْ إلَاهُ وَاحِدٌ ثَمَنَ كَانَ يَرْجُو لِقَاء فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا